معها العبادة فنسأل الله ان يوفقنا جميعا لذلك تقول والدتي اشترت راديو هدية لصديقها لتسمع فيه اذاعة القرآن فهل يجوز لها ذلك وهل اذا فتح هذا الراديو في الغناء تأثم والدتي الراديو الان اصبح شائعا في كل مكان وهو آلة إذا في الخير حصل منه خير عظيم من نصائح وفتاوى واستماع ثلاثة القرآن وقد يتعلم المستمع كيف يقرأ عن طريق الاستماع إلى إذاعة القرآن وما يذاع من كلام الله جل وعلا فلا حرج جن شاء الله نعم هل من نصيحه للمتهاونين بالظن الله جل وعلا نهى عن كثير من الظن ولم ينهى عن الظن كله يا ايها الذين امموا اجتنبوا كثيرا من الظن وقال ان بعض الظن اثم ليس كل ظن اثما وانما الظن الذي لا تساعده قرائن ولا احوال فهو نعم تقول السائله ما الحكم في المراه اذا قالت لامها المسنه الله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 ويستحبه. ويستحب أن يحضره عند البيع لأنه أعرف بثمن ماله وجيده ورديئه فيتكلم عليه وهو أطيب لقبه أطيب. وهو أطيب لقلبه قول المعلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثالث الحكم الثالث من الأحكام التي تترتب على الحجر على المفلس وتقدم لنا أن المفلس هو من عليه ديون أكثر مما بين يديه من مال الديون التي عليه اكثر من المال الذي بيده فهذا هو المفلس واما من ماله يفي بدينه فلا يسمى مفلس بل يؤمر بسداد دينه ولا يحجر عليه وانما الحجر على من الديون التي عليه اكثر من المال الذي بين يديه هذا فلس الدنيا وفلس الاخره والعياذ بالله اشد وافظى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 ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار يحذر عليه الصلاة والسلام الامه من عدم المبالاة بحقوق الغير اخذ المال بغير حق جحد المال الذي عليه لآخر استحلال التحايل على العامل أو الفقير ببخس حقه تسليط اللسان بالسب والشتم هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يلعنه وهذا يؤذيه بلسانه يحذر صلى الله عليه وسلم الأمة من هذا الفلس العظيم ومفلس الدنيا هذا حكمه إذا تساهل بالحقوق وطلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه معنى يحجر عليه يعني يمنعه الحاكم من التصرف في ماله خشية ان يفوته على اصحاب الحقوق فلا يتصدق ولا يعطي ولا يهب ولا يبيع ولا يشتري ولا يقرض ولا يؤجر ولا يستأجر جميع التصرفات يمنع منها لأنه هو الذي اساء إلى نفسه بعدم المبالات بحقوق الغير وقد قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله لأن بعض الناس ياخذ الحقوق والاموال وهو لا ينوي سداد ولا ينوي قضاء سريع يتلاعب بالناس ويستقرؤ من هذا وياخذ من هذا ويضيع حقوق الاخرين فيضر بنفسه فاذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه الحاكم ويترتب على الحجر كما تقدم اربعه امور احدها منعه من التصرف في ماله لا يتصرف في شيء ما من ماله الثاني انه يتعلق انها تتعلق حقوق الغرم بماله فلا ينفرد به واحد أو اثنان دون الآخرين وكل ما بين يديه وكل ما آل إليه من ميراث أو هبة أو عطية أو نحو ذلك فإنها تتعلق بها حقوق الغرماء ما يقول هذا ليس من الأموال التجارية هذا ميراث هذا كذا هذا أعطاني إياه أبي هذا أعطاني إياه جاري أي مال آل إليه تعلقت به حقوق الغرماء الحكم الثالث أن للحاكم بيع ماله لأن الحاكم ينوب عن المدين وينوب عن اصحاب الحقوق في استيفاء الحقوق من المدين فهو ياخذ من هذا الحق ويعطيه لهذا ان للحاكم بيع ماله اذا حجر عليه وحصرت امواله وعلمت فللحاكم بيعها وبعد البيع يقضي دينه كما سيأتي بالحصص والنسبة ولا يقضي دين القليل او دين الكثير او دين القريب أودين الفقير أو دين الكبير أو دين الصغير وإنما هم بالحصص كلهم سواء لأنها تعلقت حقوقهم بقيمه هذا المال يقول رحمه الله ويستحب أن يحضره عند البيع ربما يكون سجين أو غير سجين أو مسافر أو حاضر أو لا يعلم متى سيباع ماله يستحب أن يحضر وأن يعلم بأنه سيحرج على مالك غدا في وقت كذا في مكان كذا فاحضر لأمور لأنه أطيب لخاطره إذا حضر فلا يقول مثلا باعوا هذه البضاعة برخص باعوا السيارة مثلا بأقل من قيمتها أنا لو حضرت ما رضيت بهذا البيع ثم إنه يعلم الأصل من بضاعته والتقليد يعلم الغالي والرخيص لأن الناس قد يظنون أن هذا شيء متوسط الحال بينما هو من النوع الجيد فهو يشرحه لهم ويبين لهم أن هذا من النوع الجيد وليس من النوع الرديء أو المتوسط فهو أعلم بما له فيتكلم عليه وهو أطيب لقلبه إذا وقف السوم ووقف الزيادة في البيع يقنع ما يقول استعجلوا في بيعه باعوه قبل ان يستكملوا من يريد الزيادة من الناس وهكذا فاذا كان حاضر يكون اطيب لخاطره ويحضر الغرماء وكذلك يحضر الغرماء من هم الغرماء اصحاب الحقوق يحضرون عند البيع لأنه ربما يكون لهم غرض في شراء شيء ما فيزيدون في القيمة وعند البيع نستحب أن تزاد القيمة لأن في زيادتها براءة لذمة المدين وإعطاء لأصحاب الحقوق حقوقهم وربما وجد بعضهم عين ماله لم يتغير ولم يسلم من قيمته شيء فيكون حق به ولا يباع كما سياتينا بالتفصيل ولأنه نعم أبعد ولأنه أبعد من التهمة ولأنه أبعد من التهمة إذا حضر الغرماء رأوا باعينهم وقوف دفع الثمن انه خلاص استقر ما يقولون لو اللي حرج على البضاعة مثلا اسرع في البيع يريد يتخلص يريد يخلص بسرعة يريد كذا لا اذا حضروا اذا شافوا الشيء برخص يزيدون فيه يشترون وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه فإذا زاد في الثمن فهذا يسر الحاكم زياده الثمن لانها تساعد على براءه ذمه المدين نعم. او وجد عين ماله فاخذها او وجد عين ماله بشروطها التي ستاتي ان شاء الله ان من وجد عين ماله عند غريمه فله اخذه بشروط أن يكون السلام من قيمته شيء وأن لا تكون تغيرت حال البضاعة نعم. فإن لم أوجد عين ماله فأخذها فإن لم يفعل جاز لأن ذلك موكل إليه فإن لم يفعل ما فعل الحاكم هذا الشيء ما حضر المدين ولا حضر الغرماء أصحاب الحقوق وانما حمل البضاعه وامر وكيله بان يبيعها في مكان ما فله ذلك لانه موكور اليه ومؤتمن على هذا الشيء فهو عليه ان يتقي الله ويحرص على استيفاء الثمن لهذه البضاعه فقد لا يرى من المصلحه تحضير هذا ولا هذا ويجتهد الحاكم فله ذلك لأنه مؤتمن على هذا الشيء نعم ويقيم مناديا ينادي على المتاع ويقيم مناديا ينادي على المتاع القاضي او الحاكم الذي يتولى البيع ما يذكر يكتب الاسعار عليها ويقول هذا بكذا وهذا بكذا أو يأتي شخص المشتري يقول اشتري هذا بعشر يقول خذه ويأتي الثاني ويقول اشتريه بثمانية يقول خذه لا يقيم مناديا المنادي هو الذي يحرج على البضاعة لأجل تستوفى قيمتها بخلاف ما إذا كتب السعر ربما يكتب السعر عشرة بينما يوجد من يرغب أن يأخذه بثلاثة عشر بثلاثة عشر فما يصح أن يكتب السعر على البضاعة مثلا وهو حق المدين الرجل الذي يتصرف بماله هو بنفسه له حق التصرف ما شاء مثلا في بقالته في سوق التجاري في مركزه يكتب السعر من يناسبه بهذا السعر يأخذه وإلا يتركه هذا هو حر فيه لكن إذا تولى الحاكم البيع لحق الغرماء فيلزم أن يضع مناديا المنادي هو المحرج الذي يحرج على البضاعة نعم. فإن عين الغرماء والمفلس مناديا ثقة أمضاه الحاكم وإن لم يكن ثقة رده لأن للحاكم نظرا فإن عين الغرماء قال الغرماء مثلا نريد يعرض البضاعة وينادي عليها فلان زيد من الناس أو المدين مثلا قال أحب أن ينادي على بضاعتي زيد من الناس فللحاكم النظر إن كان هذا الرجل ثقة وأمين فيقره لأن هذا أطيب لخواطرهم وإن كان الرجل كذاب أو متلاعب أو يزيد من غير زيادة ونحو ذلك فللحاكم رده لأن الحاكم لا يجوز له أن يقر المتلاعب بالأسعار لأن بعض المناذين مثلا قد يتلاعب ويغرر بالناس يبدأ مثلا يقول عشرين بينما هما يساوي ويظن الحاضرون ان احدا قال له بعشرين ثم يأتي اخر فيقول بواحد وعشرين فيقول بعت فهذا متلاعب اذا ذكر قيمة هو يريدها ثم طلب الزياده عليها قد يغرر بالناس فللحاكم النظر ان كان من عين الغرماء او عين المدين ثقة وامين ورجل صالح وصدوق فنعم يوافقهم عليه وان لم يكن كذلك رده قال لا ما نرضى هذا هذا يتلاعب بالناس او يذكر قيمة لم يعطى اياها ليغرر بالاخرين فللحاكم رده لان له نظر نعم فانه ربما ظهر غريم اخر وإن فالحاكم يتحرى ويتثبت لانه قد يجيه ياتي اليه غريمان او ثلاثة غرما او اربعه بينما هناك ناس اخرين ما حضروا وما علموا فعل الحاكم ان يجتهد وسعه في استحصال القيمة المناسبة. نعم. وإن لم يكن وإن اختلفوا في المنادي, المنادي وإن اختلفوا في المنادي قدم الحاكم أوثقهما وأعرفهما. فإن اختلفوا في المنادي قال المدين مثلا أريد أن يحرج على بضاعتي زيت. وقال الغرمه اصحاب الحقوق نريد ان يحرج عليها عمرو ما نثق بزيت وكل واحد ما هو واثق بصاحب الاخر اختلفوا الغريم او الغرمه رشحوا شخص والمدين رح رشح شخصا اخر فما موقف الحاكم حينئذ يختار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 محقت بركه بيعهما فالله جل وعلا تعبدنا في البيع والشراء والمعامله مع الخلق كما تعبدنا بالصلاه والصيام والزكاه والحج فالانسان يدخل السوق للبيع والشراء وهو متقن لله تبارك وتعالى فإذا اتقى الله وصدق في قوله وأبين السلعة وأظهرها على حقيقتها ولم يموه ولم يخفي العيب فإذا ربح فيها ولو ربحا يسيرا فالله جل وعلا يبارك له فيه ويجعل فيه الخير والبركة ويجعله عونا على طاعته وان كذب وكتم وجحد العيب وموه وقال اعطيت كذا وهو لم يعطى وقال اشتريته بكذا وهو لم يشتريه بكذا وانما لاجل كسب اكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما ما في بركة حتى لو ربح فيها العشر وعشرين فما فيه بركة يكون خسارة يجمع المال ويكون مما عونا على معصية الله تبارك وتعالى أو يكون مالا حرام فيضعف عن طاعة الله أو يجمعه للحريق أو للغرق أو للسرقة أو للنهب أو للتلف وهكذا فالبركه اذا حلت بشيء نفع صاحبه نفعا عظيما واذا نزعت البركه من شيء فلا خير فيه فإن تطوع بالنداء ثقه لم يستاجر لان فيه بذل بذل الاجره من غير حاجه فان تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر يعني ما يجوز للحاكم أن يستأجر شخصا للنداء على هذه البضاعة وهو يجد إنسان محتسب يأتي شخص من أهل السوق مثلا ثقة صالح محتسب يقول هذا جارنا هذا صديقنا هذا عزيز علينا افلس فأنا أحب أن أساعده ولو بالحراج على بضاعته بدون شيء ما أريد مقابل لهذا مساعدة فهل يسوغ للحاكم أن يستأجر مناديا وهو يجد مناد بلا أجرة لا ما يسوغ له ذلك فإن تطوع بالنداء ثقة لابد أن يكون المتطوع ثقة ما إذا كان كذاب أو لعاب أو صاحب هزل فلا لأنه يضر بالبضاعة لم يستاجر لأن في الاستعجار بذل الأجرة من غير حاجة يعني يبذل أجرة للمنادي مع أنه يجد شخص ممكن أن ينادي بدون أجرة نعم. وإن عدم بذيلة الأجرة من مال المفلس وإن عدم ما وجد متطوع ما فيه منادي إلا بشيء يقول آخذ بالمئة ثلاثة خمسة أربعة سعي حق البيع من اين تؤخذ هذه العموله عموله المنادي من مال المفلس لانه هو صاحب المال والمنادات على ماله فتؤخذ من مال المفلس لكن هذا هل يكون اسوه الغرماء ام يعطى قبل ي... قبل ان يعطى الغرماء حقوقهم بل يعطى حقه قبل الغرماء لانه اذا قيل له تكون اسوه الغرماء ما نادى نعم لان البيع حق عليه ويقدم على الغرماء بها يعني يقدم على الغرماء اجرته بالعجرة نعم لانه لم لو لم يعطى لم ينادي ما يرضى ان ينادي ويكون اسوه الغرماء نعم وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله كذلك المصاريف التي تلزم لهذا البيع مثلا كحفظ البضاعة مثلا أو إذا بيعت البضاعة حفظ الثمن أو حمل المبيع إلى المشتري أو نقل المبيع من المستودع إلى مكان الحراج ونحو ذلك هذه المصاريف التي تلزم للبضاعة كلها تؤخذ من مال المفلس نعم. ويباع كل شيء في سوقه ويباع كل شيء في سوقه يعني ما يجوز للقاضي أو الحاكم الذي يتولى البيع أن يجمع البضاعة بأنواعها ويحرج عليها في مكان واحد إلا إذا كانت جرت عادة الناس ذلك فلا بأس لكن مثلا سوق الحيوانات مثلا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ما يحرج عليها في سوق القماش بضاعة مثلا من الأطعمة من الرز والسكر ونحوها مثلا ما يحرج عليها في سوق الإبل وإنما على القاضي أن يجتهد في بيع كل بضاعة في سوقها لأنه لو حرج على البعير مثلا في سوق أهل القماش ما أتى بالقيمة المطلوبة التي يساويها ولو حرج مثلا على القماش مثلا صناديق القماش في سوق البعير أو في سوق الغنم مثلا ما دفعت فيها قيمتها المناسبة لان اهل السوق لا يعرفون قيمة هذا الشيء فيضعون مما في نفوسهم ويقللون الدفع خشية ان تكون القيمة زائدة لان اهل السوق اعرف بقيمة المتاع وارغب اهل السوق يعرفون قيمة القماش هذا مثلا من, النوع من التترو من الدوبلين من كذا من كذا يعرفون قيمته بالضبط فيشترونه بشيء بأقل من قيمته بقليل بينما لو حرج عليه في سوق الإبل أو سوق البقر أو الغنم مثلا ما دفع فيه ولا نصف القيمة نعم. وطلابه فيه أكثر طلابه طلاب القماش مثلا في سوق القماش طلاب الإبل في سوق الإبل طلاب الغنم والبقر في سوق الغنم والبقر وهكذا طلاب الأطعمة مثلا في سوق الأطعمة وهكذا نعم. فإن باعه في غيره بثمن مثله جاز لأنه ربما أداه اجتهاده إلى ذلك لمصلحة فيه فإن باعه بثمن مثله في سوق غيره جاس لأن الهدف هو أن يستحصل الثمن الحقيقي لكن فهم من هذا أنه إذا باعه في غير سوقه بأقل من مثله ما جاس إذا أخذ البعير وحرج عليه في سوق القماش مثلا ثم البعير الذي